قَيِّمَ الَّذِي يُنْذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا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 إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الْكَهْفِ فَقُلْنَا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَطَوَّرْنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ مِنْ عَلَمٍ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَثَلٍ لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نُقَصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى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 لَأَقَضِينَ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا أَأُولَئِكَ قَوْمُنَا يَتَقَزَّمُونَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لولا يئسون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا واذا عززتمهم وما يعبدون الا الله فَأُولَ إِلَى الْكَهْفِ يَأْشُرُّ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ أِقْصَاصًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنَقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَانَ كَلْبُهُمْ بَاسِطًا لَوْ الصَّلَعَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَم bus مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَسْتَسَاءلُوا وَلَقَائِلٌ مِنْهُمْ كَمَ لبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ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 لَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلَيْهِمْ بِنَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا يَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْعَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُرَّبَ الَّذِينَ أَعْلَمُوا بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيِهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا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 أَلَمْ يَلْبَثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وأسمع مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَالَّذِي مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَذَا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ أَوَلَمْ تَغْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعِمُ مَنْ أَرْفَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا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 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات تعذن تجري من تحتهم الانهار يُحَلّون فيها من أثا ور من ذهب ويلبسون ثياباً قُضراً من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَأَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمْ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلتا الجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا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 قَالَ لَهُ صَاحِبٌ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُقْصَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَذَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَقَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ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 أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ عَلَيْهِ قَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له في ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير فوافا وخير عقبا أَوْ يُرِيلُهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ فِي الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيْمًا تَتَذَرَّى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 وَاعْرِضْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَمْ تَرَوْا بَلْ جَعَنْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَضَعَ الْكِتَابَ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 وَأَنْ جَعَلَ مِنَ الْعَامِلِ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ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 أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِزًا وَيَوْمَ يَقُولُونَ نَجِدُ شُرَكَائَنَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَاءَ الْمُجْرِمُونَ نَارًا فَهُمْ كَالَهُودِ وَالْقَوْمِ مِنْ قَبْلِهِمْ وَالْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا أَمْنَعَنَا أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ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 أَو يَجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُدْحِضُونَ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يداه إِنْ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ فِيهِ آذَانٌ وَقْرَاءُ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْعَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ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 وَاسْتَخْرَجَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرَدَّهُ ٱلدَّاعِى عَلَىٰٓ ءَافَارِهِمْ فَوَجَدَ جَعَلَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَسْتَطيعُ أَنْ أُعَلِّمَكَ مِمَّا عَلَّمَكَ هُرْدًا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فإني تبعثني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكر فأنقل قا حتى إذا ركب في السفينة خرقتها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا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 قاد بلغت من لدني عذرا فانقلقا حثا اذا اتى يا اهل قريه استطعم ما اهلها فابوا أن فوجدا فيها جدا يريد ان يقضى فقام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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينها أيرهقهما فَوَيْلٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَّارَ فَأَرَدْنَا أَن يُبَدِّلَهُم مَّرَبُّهُم خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا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 وَمَنْ فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَفْتِلُ عَلَيْكُمْ مِنْ ذِكْرَاهُ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا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 قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلى رَبِّهِ سيعذبه عذابا نكرا وامما من امن وعمل صالحا فله جزاءن حسنا وسنقول له من امرنا يسر ثم اسبع سببا حَتَّى إذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَسْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا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 اجعل بينكم وبينهم ردمًا آتونى زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قالوا انفقوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا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 الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع افحسب الذين كفروا ان يستغدو عبادي من دوني اولياء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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا